私たちの声を聞いてくれました。私たちの声を聞いてくれました。私たちの声を聞いてくれました。私たちの声を聞いてくれました。私たちの声を聞いてくれました。 هرابر. هرابر يا دوله الاسلام نورت الدنا جادت سماك بوافر البركات لما اقمت الدين فاح نسيمه فتلددت من, فتلددت من عطره نسماتي فاعدت نور خ ل ا ف ة الرحمن فيه أ ر ض العراق ففاز بالرحمات ف ا س ت م س ل الشجعان من أ ب ط ا ل ن ا رفعوا بشامنا أ ص ر ح الرايات نهج قويم والمواقف شاهد, شاهد, شاهد امراؤنا بعدا عن الشبهات يا من يريد الحق فانصر د و ل ة قامت على أ ش ل ا ء خير د ع ا ء نهج ط و ي م والمواقف شاهد أ م ر ا ء ن ا بعد عن الشبهات يا من يريد الحق ف ا ص ر د و ل ة قامت على أ ش ل ا ء خير د ع ا ت يا من له قلب سميع مبصر اختر طريقك يا أ خ الجبهات ما عاد وقت للنزاع فساحتي م ل ا ب أ ش و ا ك وبالعثرات يا من له قلب سميع مبصر, مبصر اختر طريقك يا أ خ الجبهات ما عاد وقت للنزاع فساحتي ملاى ب أ ش و ك باشواك وبالعثرات, ملقى بأشواك وبالعثرات